وقلنا بأن هذا البيداء دائماً يحتاجون بالمتشابه وإذا ورد التشابه أو المتشابه إذا رأيته في الاتكالة بالمتشابه مرحبا قررنا عن ايه بقوة كده او ايه? انا مرحبا انا مقول لا. لان انا خدناها كان ممكن بتقرر في مسكرة بكده لكن المسكرة دي ما خدناها. مش كده? اه. سابق ومشهور. ازبادكم من بلد نفسه. او اخبات الله رسول صلى الله عليه وسلم. راجعنا على Ellerer ogvre as Men er mamma -hmm. Okay. من يتكلم لإبن عيسى عليه السلام انما فاعل أبو عبد الله سبحانه قلت للناس أنت في وهم يجبعين في دونك فاعل سبحانه في الشاهد فقد نصب بيتا فنيبا وقر ب ان ان هو يوسف فان وزروا ارادوا اذام فابوا اما كان هنا يا برتقو الذات في قول كل من في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسي الرحمن يبهى هذه وقال المساء عليه السلام واصطلعتك لنفسي قال شيفي المساء التامير ومعلوم lærlig sæklamif, lærlig sæklamif, يقول إن الأعوة يساوي نصف المصير. ساوي دمو عدى كله. تحتها كل من يساوي نصف الأعوة. تعملت بيه. الأعوة في المهاتفين غالك يبطر بيه تنمو الصورين أن نصف الأعوة ساوي نصف المصير يختزر مع النصف إن الأعوة يساوي المصير. لو تتخبر. <تصفيق> هم? الله تعالى قال انا يستويه. فهو يمكن ان يستويه. and he gets Yeah راحه سيوتان لله عز er du vanlig i Minas Gerais? تجلى مونة سبحانه Bye-bye. enda ma